جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ورحمكم الله والسامعين ووالدين وجميع المسلمين يقول السائل حديث أبي هريرة المؤمن مرأة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه وأورده المصنف على أنه موقوف هو موقوف أو مرفوع لا مرفوع حديث أبي هريرة مرفوع وفي الباب ورد عند المصنف رحمه الله ما يدل على رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هل هناك فضل للصلاة في الروضة الشريفة عن سائر المسجد؟ جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما, بيت ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة. فهي مكان خصت بهذه الفضيلة. ولا شك أن الصلاة النافلة فيها لها مزيد فضل. وأما صلاة الفريضة في المسجد النبوي فإنها أفضل في الصفوف الأول فإن أفضل في الصفوف الأول نعم يقول هل ضرب المثال في الحديث بأحد يفيد أن الأشياء كذلك توزن أم أنه على سبيل المثال لا هذا مثال هذا مثال لثقل رجل عبد الله بن مسعود في الميزان يوم القيامة مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفه يقول في الدروس الماضية ذكر باب وماطة الأداء فهل يشمل وماطة الأدى عن طريق الكفار إذا كان قصد بذلك الإحسان لليهم تأليثا لقلوبهم وترغيبا لهم في هذا الدين فإنه لا شك أجر على ذلك لأن هذا من تأليف القلوب والله جل وعلا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المحسنين يقول إن الله يحب المقصطين نعم يقول هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته وأن تصل رحمها بلا سبب؟ لا لا يجوز بل الواجب عليه أن يكون عونا لها على صلة الرحم وإذا منعها تحاول أن تقنع تقنعه وأن تبين له فضائل صلة الرحم وأن فيها بركة عليه هو وعلى ولده وعلى نشأتهم للنشأة الطيبة التي ترضي الله جل وعلا يقول هل تعتبر المرآة من التصوير عند وقوفك أمامها وهل ينكر على الذين يصورون في ساحات الحرم هل, هل يعتبر ماذا الوقوف أمام المرآة من التصوير المرآة لا ال ال الوقوف أمام المرآة ليس من التصوير ايضا الماء الصافي الذي ترى فيه صورة نفسك هذا ليس تصوير وإنما ترى شخصك في, في, في و النظر في المرآة لا بأس به وإصلاح الإنسان نفسه في في, في من وقوفه أمامها لا بأس به لكن المبالغة التي تحصل من بعض الشباب يعني يبالغون مبالغة شديدة بالوقوف أمام البراءات يصلح نفسه ربما وقف ربع ساعة ثم يخرج في الخارج ويأتي الهواء ويغير التعب الذي حصل لكنه يعني نوع من مجارات متطلبات النفس فيقف وقتا طويلا ثم الجهد الطويل يذهب بعد لحظة أو دقائق هذا كله من الإسراف ومن تضيع الأوقات لكن الشيء باعتدال وإذا كان هناك عيب أو أشياء تحتاج إلى لا بأس بذلك وحديث الدعاء كان إذا نظر في المراه قال اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي ضعيف لكن الدعاء ثبت من غير تقييد بالنظر في المراه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بهذا الدعاء العظيم اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي وليكن هذا الدعاء خاتمة هذا اللقاء الله أعلم وصل الله وسلم عبدنا محمد